لا ضاق صدري كلمات نادر بن عشي رحمه الله لا ضاق صدري لا ضاق صدري لا ضاق صدري جيت عند المعامي ثلاث دلات ونجران يالالي هاتوا حطم من قبل ما يمسي لي ولا يجاب الا عواد نجلي شبالا كان مجار جاجيل وزين الكيف هوليني الحالي ضحطنا حب نظيف مع الهيل وزع فرانا شريه لو كان غالي يبري خوال عمسان منها فناجيل شغلها نبيدي على شف غالي وافرح لمن هم جاءوا ربعي مقابيل بعطيهم المذخور مأني بمالي لمقبل وقادهم شفائي مغالي يبغون كيفات وبرد الظلالي بشد هابيدي وبطرب لهم حل, <تصفيق> حل وبتعب عليهم لنا شمال ووالي <تصفيق> ما بقول سويها ولا رز الدراس ولا ني استفيد من تالي الجودي عشاق رياضي صارت في الحال ولا الحالة وضرب ودرب تلقى سمح وتسيل ما بهم خسير ولا حار وصالي يا واش لك بالفائدة والمحاصيل لصار ما حصلت معها نوالي يلبس قليل العزم فب من النيل ما يكسب البيض أرضي الحذالي ما يكسب البيض يكون المشاكل أهل الكرم والجود والشرع علي يا بنتي اللي تدعج العين بالميل شمي من اللي ما خويه så han sätter sig och tänker på vad han ska göra. Han tänker på vad han ska göra. Han tänker på vad han ska göra. Han tänker på vad han اتعلم من منه علماء رجلك إن جتنا حق عليا مشاكل والجود عادات لجدي وخالي فلي ترى قال الحظ ما له راحيل كم واحد يخلف ومجناه غالي وقول نهرجا صحيح لمن قيل والصدق يشهد لي لمن جام جالي كلامنا حلى من حلب المشاميل ولاني أكذب في كلامان يقالي ونذكر الله عد وبالمخيل وعداد ما هبت هبوبا شمالي